وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَإِنَّ تَنهَتْ لَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكُرُ فَمَن شَاءَ أَذْكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ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 سم فوبر شر یا کو مر گور سن کو سوبیل مسب ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم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 وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة